بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك فابتغِ مرضات ازواجك والله هو الغفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلله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 لَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمْ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 117. ومنكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين آمنوا فسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا 17. وَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ